إلا الذين عاهدت من المشركين ثم لم يوأخوكم شيئا ولم يظهرو عليكم أحدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلُهُ حَتَّى يَتْمَعَكَ لَمَنْضَاعِهِ تُمْ أَبْلِغُهُ مَأْبَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات بقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إن لهم لا أيمان لهم لعلهم ينفهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتقشى فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخدهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللهَّهُ عَمٌ حَكيم أَم حسبتم أَمْ تُترَْكُ وَلَمما يَعَلَن الله النَّذينَ جَهَد مِكُم وَلََمْ يَتخِذُ بِدُونِ الل وَلَمناَا يَعلَ اللههُ الذيينَ جَهَد مِكُم وَلَبْ يَتَّخِذُ مِنذُون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 إنما يعلم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يقش إلا الله فعفى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهدي القوم الضالين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن اتحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كتابها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدل قوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم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 وذلك جذاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 ولا يديدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المتيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا بهم قبل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 ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لَا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أدين يوم يحمى عليها في مال جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم انفسكم وقاتلوا المشركين بِكَم كَبَايقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي زِيَادَةٍ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاما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 إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله ثكينته عليه وأيده بجلود لم تروها وجعل كرمة الذين كفروا السفلا وكرمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم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 وَسَيَحْرِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إِسْتَطُعْنَا لَقَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنُكُ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم ولكن كره الله بيعاتهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما ذابوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتمة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتمة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفشني ألا في الفتمة سقطوا وإن جهن من محيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تثؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا قَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاتِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يقرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمذك في الصدقات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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ يُرْضِعُكُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَن لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى فَإِنَّ لَهُ نَارَ جهنم خالدا فِيهَا ذلك الخذي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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهرون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويؤتون الذكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز إِنَّا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات إِنَّا من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن ومساكن طيبة في جنات إِنَّا ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المطير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهنبوا بما لم ينابوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصيف ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وَهُمْ معرضون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 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخالفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجهدوا وكرهوا أي يجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحوض. قلنا أوجهنما أشد حرا قلنا أوجهنما أشد حرا لو كانوا يفقهون فاليضحك قليلا واليبك كثيرا جزاء مما كانوا يكتبون فإرجعك الله إلى طائفة منهم فتأذنك للخروج فقل لم تخرج معي أبدا فقل لم تخرج معي أبدا وننتقاتل معي عدوا إنكم رضيتوا بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالدين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاتقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أم أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نقوم مع القاعدين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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأوصال والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فتيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وفتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم الحكيم والذين اتخذوا مسجدا وَكُفْرَ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أراد ما إلا الشتم والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لا تقوم فيه أبدا لا مسجد أستسعل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحذون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أستت بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أستت بنيانه على شفاجر فنهار فانهار به, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 سائر الرّواة السّاجدون الأَمِرُونَ بالمعروف وَالنَّاهُونَ عن المنكرِ الأَمِرُونَ بالمعروف وَالنَّاهُونَ عن المنكرِ وَالحَافِظُونَ لحُدُودِ ما كاد النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا يلقون قربان من بعد ما تبين لهم ولوكانوا يلقون قربان من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 ذلك لأنهم لا يصيبهم غماء ولا نصب ولا مخنثة في سبيل الله ولا يفأون موطئ ولا يفأون موطئ يغضف فرع ولا ينالون من عذو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقته فقيرته ولا كبرته ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعمون وما كان المؤمنون يغفرون كففا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ذروا ليتفقهوا في الدين ولئن قومهم إذا رجعون إليه لعلهم يحذرون.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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ أُذُنِهِمْ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَمَا يَظْلِمُونَ وَلَا هُمْ يُذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَمَن صَرَفَهُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ